ربك يعلم أَنَّكَ تقوم أَدْنَى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وَطَائِفَةٌ من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن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 وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا واعظم اجرا واستغفروا الله ان الله غفور رحيم صدق الله العظيم